قتل المسلمون المقاتله هذه تعتبر غنيمه لا تعتبر الى لاحد ولا تعتبر لبيت الماء لذلك هي الى الغني الى الغالبين لانها من دمعه ما غنيمه كالنفاق وكالخيام وكالنفقات وكالدواب التي لها لركوبهم لتكون لن يكونوا راكبين عليها يقول ان يقصروا غنيمة في هذا العصر على الجنوب المقاتلين ولهم رواتب عليها من معرفتهم الى الجنديه لعص يعني رواتبهم هذه تكسيهم والنفقة النفقة شهد ويجعل لهم مرتبات ولكن إذا حصل أن منهم ظهرت منه شجاعة وقتل واوغل في العدو فيفجعوا بأي وقصلت وكذلك الغنيمه لكن يشرط عليهم أنكم يكون لي وأن الغنيمة لنا الذين يوطيكم فهم بمنزلات الأجر والاجير ليس له إلا اجره الذي ذله قد ذكروا و ان قرات القصه رجلا استاجر أجيراً في غزلي اجيرا معه دعير قال أنا استاجرك لشغزي و معي و اعطيك من الغليله فلما اراد اياك ذلك الرجل الغالي قال لا اكل ما اتحت فتشلى لي ازغتي وتدينها فسمى له دراهم معينه ولما حصلت الغنيمه أراد ان يعطيه وقال الحديث ليس له اجر في دم دنياه ولا في اخرته الا دراهمه هذا لا يستحق انما غزى ويثار معك كاجير يخدمك ويركبك وليس له في الدنيا ولا في الاخره الا هذه الدراهمه فمهنها اذا كان الجنود إنما غذل لأجل هذه الغراثة وغادها المصلحة أو أن هذه وظيفتها التي عينوا فيها وأنها من نجلة العمّة فالغليمة تكون لمن أرسلها لمن يقوم عليهم كيف يجعل الأشخاص وكيف تشمل ربنا على عدد المقاتلين و ذكر أن الهرأة إذا كان مبانا للهرأة سهمهم ورغاجر سهم بحساب أعينا نقدار الذي له ظاهرة أنه تتصل بحسب رؤوس المقاتل المقاتل نفسه اما الرئيس لا لم يقاتل إنما هو أجيء اجير رزقك ولكن هذا الذين ما من خروجك انما قال خرجوا في يعني معهم تجاراتهم ينفع راتبهم أموالهم اموالهم لن يخرجوا رزقك فلا يحتسبون فمن قاتل من خرجون رزقك انا بينهم على حد سواء لراجع يامر ربه في ذلك وهذا يقول ما ردكم على قول بعظهم ان انه صلى الله عليه وسلم لاخذ سند صدر منه لصفيه بصفته قائما لا بصفته متابعه وهذا يجوز لاخذ سند الا باي الامام ولمن قد قاله بعضه ولذلك ذكر بعضه انه يرجع الى نظر القائل فان راى ان يعطي السبب للقائل كله او بعضه او لا يعطيه شيئا فهو بحسب نظره ولكن الجمهور على أنهم انه شرع انه قاله بصفته مشتفعه وان هذا يعتبر شرعا ضمن اللحظه ومن علم ذلك غانم الصحابه وكذلك الامه اولي يعني غانمهم وقد يقال بالمسلم الذي يقاتل في هذا المن الا يقال انه قاتل على سيارته خاصة وعطيه لسيارته وطيار سيارته سهل ثم يقول بالزيت, زيت السيارة سهل المنزين ونحره أما ان قاتل على سيارات الزيت فلا ما هو رأيكم فلكم من إذا قاتل على سيارته فإسجأ ويقطع ويقطع بقدر ما بقدر ما له يبتأ فيه ويكون هذا برأي الإمام ويقول الإمام من كان له تأهيرا سواء قاتل على سيارة أو دبابة أو طائرة أو ما اسمها ذلك إذا قاتل على سيارة أغطية من الأجر كذا أغطية من غنيمة كذا مضاعة هذا إلى نظر الإمام يقول هل ورد هناك حديث صحيح يدل على ان هذه الاسلحه الحديثة تنقى معدل وغيرها ستنتهي وتستبدل كما كان شابقاً أمّا وردت حديث في, في اخر آخر الزمان يدل على أن هذه تنتهي وأتذكر من ذلك قصة يأجد منه الذين ذكر في الحديث انهم يستولون على اهل الارض ويقتلون من في الارض ثم بعد ذلك يقال ثم يرمون سهامهم ما ذكر أن معه القنابل على طيارات يرمون بسهامهم الى السماء فترجع مخضبه بالدم فيقولون غلبنا اهل الارض واهل السماء فلما ذكر سهامهم دل على أن الذين نعهم آيات آه الحسن قديمة هل يقل لهم طائرات يترم بها في الجو؟ هو نحن <تصفيق> جديد. هي أحاديث. يقول أرانة بالقوله من فعل فعلاً وله سلم منسوق لإذبات تقسيم الغنيمة. وهذه المخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يتقدم. يقول قال عليه الصلاه والسلام معللا لاباحه الغنيمه ان الله لما راى الضعفاء فانا احل لنا الغنيمه ونعلوم من الاسلام فيما بعد قوي وما ذلك استغرقت الغنيمه ولكن لما, كانت لما كان السبب غير مجزوم باستمراره ولهذا كانت الغنينه مباحه فضعف هذه الامه لا يلزم لانه ينقطع ولم يكونوا يكون عقياء دائما هذا من جهه من جهه ثانيه انه غدت انه من خصوصيات هذه الامه محله بها الغنائم ولن تحل لاحد قديما ففرق الفقهاء بين الهرس الهجيني والهرس العربي اعتمدوا في ذلك على احدهم وايها لا تقوم بها حجه أليس الأولى الأخذ بعض الأحاديث الصحيحة ولا يخافق بين هذا وهذا فلكم التفريق سببه التأهير إذا أرغنا أن السبب في إعطاء الفرش قوة تأهيره وتوغله لقتال وإنهاته للأعداء فإن هذا يكون في الفرس العربي أفهم فلما كان تأثير العربي أقوى زيد الغنيمة على الهجيين هذا هو سبب سواء كان لحاجه الغيثة مقبولاً ما يحكم منه في الجيش لا يذهب إلا عند وقت اللواجه ويأخذ راكباً شهرياً وهو جالس في بيته فكلنا نفسنا مسؤولين عن الضولة الدولة قد أجلت هؤلاء الذين أعطتهم رواتب وأعدتهم من الأيام التي ينزلوها أو المخاوف وإذا احتيج إليهم ثم اختغوا وتأخروا عن وقت الحاجة هؤلاء يقال بتحريم رواتبهم أما الآن أنهم لن يحتج إليهم والدور الثالث أنهم يتنبتعون بصحاتنا يأكلون فلا يقال إنهم ما لا يحب رجل يتحرث لآخره وكان عمله رب الله عليه وغرب سراثه لناس فالكثير لم يعرف له أهل وما يجب على طاعته ذلك إنيا إنه قتب بها عمل نفسه إذن هذا كل حال خارجاً عن الموضوع لكن في من اللي الحال فالقتل اعتبر سبه عنه وإذا لم يعرض له أهل فإن كان هذا القاتل مسلم هو وليه المبدع العام للمسلمين إيشاء وميق وليه هو إيشاء عفا وإيشاء آخر البيئة أما إذا كان من المسلكين وكذا دي كان إذا كان داخل البلاد المسلمين بأمان له دية ديته تدفعه إلى الإمام أن يرسلها إلى بلده وإمام السلام بيت الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال والله رحمه الله تعالى ولا يسهم الا لمن فيه اربعه شروط البلوغ والعقل والحريه والذكوره فان اختل شرط لضخ لهم ولم يسهم اما المجنون فلا سهم له وان قاتل لانه من غير اهل القتال وضرره اكثر من نفعه واما الصديق فلقول سعيد بن مسيد كان الصديان والعبيد يخذون من الغنيمه الى حضروا من الغنيمه حضر فجر هذه الامه وقال تمني لفرع المهري كنت في جيس الذين فتحوا الاسكندريه في المرة الآخرة فلن يقسم لي عمر شيئا وقال غلام لم يحترم فسألوا أبا بصرة الغساري وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما فقال انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا, فإذا أنا قد انبت فقسم لي قال الزوز هذا من مشاهير حديث مصر وجيده وأما العبد فلما تقدم وعن عمير مولى ابي اللحم قال لي خيبرا مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر أني مملوك فأمر لي من فرحي المتاع رواه أبو داود وعنه اسهم له إذا روي عن الحسن والنخاعي لحديث الأسيب بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد وأما الصبيان فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرح ويحزين من الغنيمه فأما بسهم فلن يبرد لهن رواه أحمد ومسلم وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الزيث رواه أحمد وقم حديث حشر بن الزياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لهن يوم خيبر رواه أحمد وابو داود وخبر أسهم أبو موسى رضي الله تعالى عنه يوم غزوة تشتر لنسوة معه, معه على الرب الله أحب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد من هنا ذكروا من يستحق القسم من يستحق يقسم له من الغنيمه ومن لا يستحق ذكروا ان الذي يستحق هو الرجل الحر البالغ العاقل فالبالغ يخرج الصبي والعقل يخرج المجلوك والحر يخرج المملوك والذكر يخرج الأنثى فلا بد أن يتصل بهذه الشروط كونه ذكراً حرراً بالغاً راقلاً فإن الغير العاقل وهو المجنون فمعلوم انه لا يؤثر ولا يفيد حضوره في القتال وربما اضر وشغل غيره بمراقبته ومراعاته لكونه لا يفهم ما يقال له ولا يحصل منه مساعدة ولا إعانة ولا غير ذلك لكن معلوم أن ناقص العقل يتفاوت في الكثير من الناس يعني من يكون فاقد العقل كليا بحيث لا. يدبر ولا يفهم شيئا ولا يكون له إحساس ولا معرفة بأي شيء ومنهم من يكون له نقص عقلا ويسمى معتوها وتختلف مراتب المعتوهين على هذا جميع من كان نقص العقل بحيث أنه لا يدبر نفسه ولا يتغطن للإشارات ولا للأقوال التي توجه إليه فإنه لا يسهم له إلا <تصفيق> الثاني أشاط الثاني البلوغ وقد اشتهر دليل ذلك حديث ابن عمر وهو في تحديد البلوغ بقوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشره فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني فمعنى كونه أجازه يعني راه من اهل القتال المكلفين فاذا بلغ الصبي فإنه يلحق بالمقاتله ويعطى كما يعطون وسياتينا ان شاء الله في اثناء المعاملات علامات البلوغ وانها تحصل لثمان خمس عشرة وتحصل بالانباء وتحصل بالاحتلال حق الرجل فاذا بلغ والحق بالمقاتله وقسم له وثمن هذه القصه التي هي في مصر وهو أن عمر بن العاصي أسهم لهذا الصبي الذي أرآه قد أسعر يعني قد أنبت السعر الخيسي من حين الفرد ذلك علامه على البلوغ فإذا كان دون ذلك فإنه يلحق بالصبيان والزرية الذين لا يسهم لهم وأن المماليك فسمعنا انه المملوك روايتين وذلك لانه وقد يتمكن من القتال لانه رجل بالغ عاقل فهم وقد يكون أقوى وعشتها من كثير من الأحرار وقد يخوض المعارك ويكون جريئا فيها ويظهر له أفعال وقد يقتل ويسدي ويأثر في الأعداء فلأجل ذلك رأى بعض العلماء أنه يزحم له وهو روايه عن أهل ولها وجه من النظر ولانها اقرب لان الارجح انه يزحم للعبد وذلك فيما اذا قاتل يكتب فيه الاحرار او اقوى وأشد لماذا كان ذلك من الذئب منه ولان الافهام للغانمين وهو للجنه الغانمين والله تعالى يقول اعلموا ان ما غنمتم غنمتم فهو قد يكون ممن الغنم ولو قدرت ان مجموعه من المماليك وكلهم مياليك أخاذوا معركة وانتصروا وغنموا غنائم فنألوم أنها, أنها تكون لهم تلك الغذيمة لأنهم الذين غنموها لكن نألوم أن المملك ليس له ملك فساهمه يكون لسيده سيده هو الذي أتابه قد كان بهادة من استخدامه قد كان خادماً له يستغل في ماله أو في تجارته أو في في حرفه مثلاً أو في أدواشه ومع ذلك فضل أنه يأتي به حتى أدخله المعركة فقاتل من المقاتلة فإذا أسهمنا له أعطينا سهمه سيده لأنه ما يملك ملك لسيده أما الذين قالوا إنه لا يسهم له فقالوا لأن المملك مستولى عليه ليس له ملك ومناجعه مملكة لسيده والغالب أنه ما أتى به ماهو وإلا لاستخدامه ليحجمه في عمله يعني يحمل متاعه على رحمته وإنزله ويبني له خيمته ويصلح له طعامه وفرسه ويغفل ثيابه وما أشبه ذلك فهو كان ما به كخادم في الطريق. فلن يأتي به بأجل أن يقاتل هذا هو الغالب ولأن العادة أن المماليك مشغولون بخدمه مواليهم وليسوا من أهل القتال ولا يعهد أنهم تدربوا وتعلموا على خوض المعارك فبأجل ذلك لم يكن معتاداً الاسهام لهم وعلى كل حال هذا امر اغلبي لكن اذا قدر انه خاض المعركه وحصل له فعلا كفعل الاحرار او اسد فلا مانع من الاسهام لهم واما قولهم ذكرا فيخرجوا المراه فلا يسهم للمرأة وما ذاك إلا أنها وظيفتها الخدمة داخل البيت وليست من أهل النعارة والقتال ولي... هي مأمورة بأن تحتجب وتتستر ولا تخرج للرجال ولا لمجتمعات الرجال فلأجل ذلك ما كانت العادة أن النساء يدخلن المعارك ويقاتلن كما يقاتل الرجال بل المعتاد أنها إذا خرجت معهم من الغزع لجمة الرئة لحراسته مثلا أو لخدمه او ما اشبه ذلك ولكن قد يوجد من يكون لهن تاثير يعني كثير من الصحابه يخرجون بنسائهم وقد خرج ايضا بعض الصحابيات في كثير من الغزوات وكان لهن دور وفعل ولكن ليس هو في حوض الماركة إنما هو مثلا في مداوعة الجرح وعلاجهم وحرصة متاع وخدمة وما الى ذلك كان لهن شيء من الزوال في ذلك فأما القتال فلم يكن ذلك مأهودا بل هو من حق الرجال يمكن أن يوجد في هذه الازمنه نساء قد يتدربن على انواع من القتال ويكون لهن ثعلب حيث ان القتال في الازمنه المتقدمة كان بدخول المعركه بالصيف وبالرمح وبالصهاين والقاء الاقواس وذلك يلزم منه المبارزة والمقابلة والاحتكاك والتقابل وأما في هذه الازمنه فقد يكون من بعيد لأن يحمل الرصاص والبندقية هو بها من بعيد وهذا تتمكن منه المغارة. يعني ان تحمل السلاح وكذلك تتمكن ان تسير في دبابه وتسوق وتقاتل وما به ذلك فلكل هل اذا وجد في هذه الازمنه من كان لها دورا وتاثيرا فلا مانع من اعطائها مع ان عظيفة النساء كما هو معروف أنهن يخدمن ويقومن بإصلاح ما يحتاج إليه أزواجهن ورفقتهن فهؤلاء الذين لا يسهم لهم وهم المجانين والصبيان والإماء والعبيد أو الإماء والنساء هؤلاء ما يسهم لهم ولكن يرضخ لهم ومعنى الرضخ أن يعطاهم من غير قسم كما سمعنا أنه عليه الصلاه والسلام يعطاهم من خرفي المتاع يعني من سقط المتاع ورديئه يعني مثل خلق الثياب أو بعض من, من بقايا الأطعمة وما أشبه ذلك هذه من الأشياء التي قد تقسم ولها قيمة لكن ليست قيمتها كقيمة نذيذ المتاع ويعطون من, من المتاع ويسمى ذلك رضخا وقال رضخ لهم بمعنى يعطاهم من غير قسم وقد يكون الرضع الاعطاء لهم سهاما قليله يعني بدلا ما يعطيهم سهما كاملا يعطيهم نصف او ثلث او ربع سهم او ما اشبه ذلك ولعل ذلك من باب التشكيك حيث انهم خاضوا هذه المعركه او دخلوها أو حضروا هذه الغزوة أو قربوا منها فكانوا مستحقين إذا رأوا المقاتلة والأفراد الجنود والجيش يتقاسمون هذه الأموال وهم لم يحصل لهم شيئا صغرت نفوسهم واحتكروا حالتهم فكان من الأنسب أن يعطوا شيئا عن سعبهم وخروجهم وما عملوه هذا هكذا جاءت السنة بالرضخ لهم من غير قسم ولكل حال الأصل في هذا أن الغنيمة شرع يعني جعلت للذين يغلمونها أصلا والذين لا يحصل منهم القتال وإنما هم مع المسافرين أو مع الغزاة كرفقة هؤلاء لا يقال لهم إنهم من الغانمين ولهذا لا يعطى الأجر ولا حهم إلا أجرتهم لو أنك استأجرت أجيرا كخادم وهو حر ولكنه ما خرج إلا كخادم لم يخرج غازيا ومقاتلا فإنه إنما يضبخ له وكذلك من خرجوا للغزو لو خرج اناس مع الجيش وقصدهم التجارة يعني خرجوا ببضائعهم ليربحوا وليبيعوا ولينموا أموالهم بالتجارة كأسواق فهؤلاء أيضا ليسوا من الغزاة أصلا فإذا قدر مثلا انه حصل لهم شيء من تشجيع المقاتلين أو تأييدهم أو حثهم على صبر أو حصل معهم لرؤ مساعدة كتجهيز على قتل او علاج لجرح المسلمين او ما اشبه ذلك هؤلاء ايضا يرضخ لهم ويقسم الحموس الباقي خمسة اسهم لقوله تعالى واعلموا ان ما غنلتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الآية فهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين لحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما افاء الله الا الخمس والخمس مردود عليكم وعن عمرو بن عبسه وعن بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهم نحوه رواه احمد وابو داود فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم وقيل للخليفة بعده لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابه رضي الله تعالى عنهم على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله قاله في الشرح بعدما يعني أرهنا نقسم أربعة الأخماس ذكر لنا كيف يقسم الخمس الذي ينتزع من راس الغنيمه بتقسيم الخمس قد وفرغ منه حيث تولى الله تعالى قسمه في هذه الايه الكريمه من سوره الأنفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قموسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا مصرفه ظاهر الايه أنه يقسم على سته اسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم للقربه القربة وسهم لليتامة وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ولكن اتفق العلماء على أنه يقسم خمسة وأن سهم الله تعالى تابع لسهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بعض العلماء اي إن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام ذكر اسم الله إنما هو لافتتاح الكلام فإن لله ما في الدنيا وما في الآخرة كل شيء لله فإذا لا يفرد سهم خاص يقال هذا سهم الله بل سهم لله وللرسول هذا السهم كيف يصرف وهو خمس الخمس الخمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين مصالح المسلمين العامة لورود هذه الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمس مردود عليكم يعني في مصالحكم معلوم أنه لا لا يقسم مع الغنيمة ولكنه يقسم في المصالح العامة ومصرفه كمصرف بيك المال في المصالح العامة للمسلمين فتسد به الثقور النخفى التي يأتي منها مثلا الاعداء وتبنى به الجسور التي قد يستعان بها على العبور الى بلاد المشركين لقتالهم مثلا وتبنى بها المدارس والمدارس الخيرية وكذلك المساجد ونحوها ويعطى منه من يخدم المسلمين يصرف رزقا لمن يتولى امور المسلمين كقضاة و. دعاة وآئمة ونحو ذلك يعني يغطون رزقا منه كما يغطون من بيت المال ويزعل في سبيل الله يعني في القتال تشترى به الأسلحة والخيول والعدة المجاهدين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 فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى هذه أموال بن النظير حيء سمىها الله بذلك قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بعد قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أعجزكم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على ميسا فأموال بن النظير كانت فيئة سماها الله فيئة ثم ذكر تعالى مصرفها بقوله فلله وللرسول وللقربة واليتام والمساكين وابن السبيل خي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الى قوله الفقراء المهاجرين الى قوله والذين تبوءوا الدار يعني ولهم الى قوله والذين جاءوا من بعدهم يعني وللذين جاءوا من بعدهم الدارين بهذا الدعاء فكانت تُصرفوا لهؤلاء الفقراء المهاجرين وفقراء الأنصار وفقراء الذين جاءوا من بعدهم والمستهقين منهم فهكذا مصرف الفي فكذلك خمس الخمس مصرفه كمصرف الفي نسمعنا القول الثاني أنه يكون لمن يقوم بالأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للوالي ولي أمر المسلمين إذا كان في حياة رسول عليه الصلاة والسلام يكون له ينفق على أهله فقط سنة ويفرغ الباقي في سبيل الله فكذلك يكون لمن قام بالأمر بعده للخليفة بعده والخلفاء أبدا هذا قول وبكل حال والي المسلمين والقائم لهم والقائم بأمورهم له الحق التصرف في بيت المال وله النفقه على نفسه والنفقه على أهله كفايتهم والنفقه على ذويه ومن يعمونه على مقصد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بحبس نفقه لأهله مدة سنة فهو المتولي لتوزيع هذا البيت المال وإذا وإذا تصرف بذلك فإن له حق وقد فرض لأبي باكر رضي الله عنه فرضا من بيت المال لما انشغل بامر المسلمين عن التكسب الذي كان يعمله وكذلك عمر رضي الله عنه لكن عمر كان إذا احتاج اقترض ثم رده إذا استغنى. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بيت المال أنزلت نفسي من هذا المال يعني من مال بيت المال منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعثرت وإن احتاجت أخذت او اقتربت فإذا أحسرت قضيت هكذا ثبت عن عمر يعني أخذوا منه أنه أنزله بمنزلة مع اليتم الذي قال الله في والئه من كان غنيا فليستعثه من كان فقيرا فليأكل بالمعروف وتهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين لحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت انا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقلنا يا رسول الله اما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بان اخواننا من بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده فقال انهم لم يفارقوني في جاهليه ولا اسلام وانما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه رواه احمد والبخاري ولانهم يستحقونه بالقرابه اشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس رضي الله تعالى عنه وهو غني ويعطي صفية رضي الله تعالى عنها هذا السام الثاني الذي قد اختلف هذه المراد الذي للقربة فالجمهر على أن المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب آخرون إلى أنهم قرابة الخليفه قرابة كل من استخلث من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكونون مستحقين لهذا السهم وهو خمس الخمس والذين قالوا إنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم أو يصرف لهم من هذا المال فينكحوا أعزبهم ويقضي عن غريمهم ويعطي فقيرهم ما يحتاجه يعني يعطيهم بقدر حاجتهم وقد كثرت أن الخلافات بهذا السنم الذي هو سهم ذو القربة فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه عرض على بني هاشم وبني المطلب عرضوا عليهم وقال لهم إنه يعني مال كثير خمس الخمس في عمر كثرت الفتوحات فأصبحت أموالا كثيرة فعرض عليهم وقال لعطيكم بقدر حاجتكم ولكنهم هبوا إلا أن يعطيهم الخمس كله ليصرفوه حاجاتهم فكان يعطي يعطيهم بقدر كفايتهم ويعطيهم كل ما جاء الله على المسلمين أعطاهم حتى استغنوا وكثرت عندهم الأموال لما كثرت الفتوحات في ذلك العهد حتى أنهم في الأخير تعصفوا وقالوا نحن في قناء عن هذا المال وقد رزقنا الله واتسعت عندنا وكثرت عندنا الأموال لأجل ذلك قال بعض العلماء إن المراد ذو القرب ثم بن هاشم بن المطلب وقيل انهم اقارب من يتولى الامر وقيل غير ذلك ثم ادخل يعني ذيهم كما سمعنا بني المطلب بين هاشم وبني المطلب الفقهاء هنا جعلوهم كلهم من ذوي القربة واستدلوا بهذا الحديث وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسحم لهم ولانهم حرموا من الزكاه يعني لا يعطون من الزكاه كما تقدم بن هاشم وبن المطلب ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لنا الزكاه انما هي اوساخ الناس وجعل خمس الخمس قائما مقام الزكاة وقيل لهم فيه غناء لكم وكفاية عن, عن أحدكم من الزكاة فيقول بعض العلماء إنهم إذا منعوا من الزكاة من الخمس أو جاء وقت لا يعطون فيها لا يعطون فيه صح أنه يصرف لهم من الزكاه ويعطون منها بن المطلب هم أولاد المطلب ابن عبد مناف ذريته وهو اخو هاشم ابن عبد مناف أولاد عبد مناف أربعة وهو أبو عبد المطلب والمطلب الذي جاء بعبد المطلب وقالوا إنه مملوك هو عبد هو عبد المطلب وهو عمه وعبد شمس ونوهل هؤلاء اربعه كلهم أولاد عبد مناف فعى جبير بن مطعم من بني نوهل وعثمان بن عثان من بني عبد شمس بن أمية ابن عبد شمس من عبد شمس بني المطلب يعني اقارب أقرب يعني مثلهم في القرابة سواء في القرابة لكن بني المطلب كانوا محامين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين معه فليأجل ذلك أعطاهم ولم يعطي إخوة،, أخوة المطلب يعني أولاد نوفل ولا أولاد عد شمس وسبب ذلك ما ذكر في هذا الحديث قوله إنهم لم يفارقون في جاهليه ولا إسلام وقوله إنما بن هاشم وابن المطلب شيء واحد وشبك بين أصابه لأنهم مجتمعون معنا بل المطلب دخلوا معهم في الشعب لما حصرهم المشركون في بدا في مكة قاطعوا بني هاشم وقالوا لا تضيعوهم ولا تنعكهوهم ولا, ت... ولا تعاملوهم وحصروا في الشعب بمكة وضيق عليهم ما دخل معهم بالشعب إلا بن المطلب وأما بن عبد شمس وبن نوفل فإنهم لم يدخلوا معهم وليأجل ذلك نقم عليهم أبو طالب ذكرهم بقصيدة اللاميه المشهورة حيث يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبه شكل عاجل غير عاجليه بميزان قسط لا يخيس شعيره له شاهد من نفسه غير عائل يريد اولاد عد شمس واولاد نوهل جزاهم الله عنا عقوبه شق حيث انهم اخوتنا ومع ذلك انصاروا علينا لا لنا ما المقاطعين لنا لما كان كذلك لم يعطوا من سهم ذوي القربة وبكل حال فالأصل أن السهم لبني هاشم ولكن أعطي ابن المطلب لنصرتهم ولمعازرتهم وشرف النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في أقرب نسب وهم بنو هاشم كما اشتهر أنه عليه السلام قال إن الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولم يقل بني هاشم وبني المطلب بل وقف الاختيار والاصطفاء على بني هاشم فكان لهم الاختفاء وهو الاختياء وسهم لفقراء يقول ذكر انه يقسم وسهمهم عليهم على عدد رؤوسهم غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنزعهم يجعل كانهم مال يقسم عليهم يسمعنا ان عمر رضي الله عنه فاختار انه يعطى منهم المحتاج الذي هو اشد حاجه يقول ابن عباس انه عرض علينا ان ينكح منه ايمنا واعزبنا وان يقضي منه عن غريمنا عن المدين ويعطي يعطي منه فقيرنا يقول فأبينا الا أن يعطينا اياه لنتصرف فيه فامتنع فتركناه وكان ذلك بعدما فرض عمر رضي الله عنه الاعطيه لكل أحد وذلك لأنه لما كفر الوالد على بيت المال عمم العطاء لم يترك أحدا إلا أنه فضلهم بالسبق فأعطى المهاجرين الأولين أربعة آلاف وإلا أنه أعطى عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ونصف وقال إنه لم يهاجر بنفسه وإنما هاجر به أبوه وفرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف يعني سنويا وفرض للمهائل الأنصار ثلاثة آلاف المهائل الأنصار الأول فعلم وفرض لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وابنه و. علي ونحوهم أعطاهم أعطية وافية لما كان كذلك كثرت أعطيتهم فبقي يعني الحاجة إلى المال كأنها قلت في ذلك الزمان فاستغنوا فلم يعودوا محتاجين إلا يعطيهم كل ما غانم شيئا يعطيهم الخمس لهذا هو السبب وإلا فسامهم باقي واستهر أن نجدة الحروري كان وقد استولى على أتباع من الحرورية يعني من الخوارج فكانوا يغزون ويجاهدون يجاهدون المشركين ولو كانوا من الخوارج ويغنموا فكتب الى ابن عباس مرة يسأله عن سهم ذو القربة فكتب لهم عباس اننا نقول انه لنا ولكن ابى ذلك علينا قومنا يعني لا نحن ذوي القربة وسهم ذوي القرمه لنا خصوصيه لكن ابى علينا قومنا يعني منعنا منه عمر وعثمان وكذلك بن اميه لما انهم استولوا صعبه ذوي القرمه عندهم يعني ما يغلم صار ويقسمونه بينهم ويجعلوهم أحق به لأنهم اعتقدوا أن المراد بذوق القربة يعني أقارب الخليفة كما سنعنا أن جمهور الأمة على أنه باق لهم إلى الآن وأنه يوزع عليهم ما موجده لكن في هذه الازمنه قد يقال إنهم تفرقوا ودخل فيهم من ليس منهم ادعى النسب الشريف من ليس منهم وصار صار هناك أدعى ادعون أنهم أنهم من ذريه علي من ذرية الحسين والحسين هم مرأة وليس عندهم بينات تثبت هذا النسب ولعى ذلك فانهم كثر ما يمكن اصلاءهم فليجل ذلك يرى من بعض المتاخرين انه يرجع الى اجتهاد الامام يعطيه من يراه اهلا وفهم لفقراء اليتامى للايه وهم من, لا أب له وهم من لا اب له ولم يبلغ لحديث لا يسمى بعد احتلام واعتبر فقرهم لان الصرف اليهم لحاجتهم هذا اشامل لليتامى لي... اليتامى بلا شك انهم محتاجون يعني غالبا ولكن قد يوجد يتامى بدون حاجه ولكن أطلق في الايه اليتامى نظرا الى الوصف الاغلب الغالب ان اليتيم الذي فقد اباه يكون فقيرا حيث انه فقد من يكفله ومن يكتسب له وينفق عليه فاذا كان كذلك كان هؤلاء اليتامى محل العطف ومحل الاحسان كما كثرت الايات في الاحسان الى اليتامى والنهي عن الاضرار بهم والنهي عن اكل اموالهم ظلما والوعيد على ذلك وعيدا شديدا كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ولا تقربوا مع اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وقال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ولا يرفق به لما كان كذلك جاءت الشريعه بالاحسان الى اليتامى والرفق بهم والترغيب في اعطائهم وفي كفالتهم حتى قال عليه السلام انا وكافر اليتيم كهاتيني واشار باصبعه السبعنه والتي تليها يعني في الجنه انه يكون قرنا لي ويكون معي في الجنه حتى قال انا وكافر اليتيم له ولغيره يعني ولو كان ذلك اليتيم اخاه او كذلت المراه اولادها الذين مات ابوهم اليتيم كما هو معروف من فقد اباه في الصغر وليس يسمى من فقد الام يتيما بل هو خاص بمن مات ابوه وخاص بمعنى دون البلوغ لأن الله حدد بقوله حتى يبلغ عشده وبلغ الأشد هو البلوغ حتى يبلغ عشده وقد أمر الله باعطائهم أموالهم إذا بلغوا وأونس منهم الرشد في قوله تعالى وآتوا اليتام أموالهم وفي قوله تعالى فإن آنس منهم الرشد فادعوا اليهم اموالهم فإذا بلغ خرج عن حب اليتم اذا قدم ان هؤلاء اليتامى اغنياء قد ترك لهم والدهم اموالا كثيره فإنهم لا يستحقون من هذا الخمس كما انها لا تحل لهم الزكاه أن الزكاه انما تحل للفقراء فاذا كان اليتامى اغنيا عندهم اموال خلفها لهم والدهم استغنوا بها عن ان يعطوا مثلما يعطى المستحقون هكذا <تصفيق> قال العلماء ان سهم اليتامى خاص بالمستحقين من الفقراء ولم يقولوا ذلك في سهم ذو القربة قالوا شام ذو القربة يعطى منه غنيهم كما يعطى فقيرهم لأنهم استحقوه بالقرابة وأما هؤلاء فاستحقوه بالضعف اليتيم ضعيف وسبب ضعفه فقده من ينفق عليه ويكتسب له فلا يعطى إذا كان غنيا وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة في الآية يتقدم في الزكاة أن من أهل الزكاة هذا يعني فذكرهم الله تعالى في هذه الآية. المساكين وابن السبيل يعني يستحقون بقدر حاجتهم المساكين تقدم أنهم الفقراء الذين حاجتهم أقل من حاجة الفقير المحتاج لكن هذه الآية ما ذكر فيها الفقراء اللي ما ذكر فيها المساكين لقوله تعالى وذي القربى والاثام والمساكين وابن السبيل لذلك يقول العلماء ان المسكين اذا اهرد دخل فيه الفقير فهل معلوم ان الفقير اشد حاجه من المسكين اذا ذكر المسكين والفقير جميعا فالفقير اشد حاجه واذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين على طريق التبع فتاره يقتصر يقتصر على ذكر الفقراء كقوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون الضربه في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعففف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس اي الحافظ لم يذكروا المساكين في هذه الايه بل وصف الفقراء بهذه الصفات فالمساكين تنطبق على كثير منهم هذه الصفات وأحيانا يقتصر على ذكر المسكين فقوله تعالى اطعامه يوم ذي مسغبه تيماً لا مقربه مسكينا لا مقربه لن يذكر الفقير المسكين يعم الفقير والمسكين وكما في هذه الآية وكذلك كذلك آية توزيع الفيء واكتبت رجاء على المسكين وعن يذكر الفقير في تقدم تعريف المسكين هناك في آية ان أن المراد بهم الذين يجدون أكثر الكفاية وينقصهم بعض الكفاية دخلهم أكثر من النصف يعني إذا كان دخله يكفيه مثلا عشرين يوما من الشهر ويبقى أيام أو يكيه بسبعة عشر إلى همانية عشر إلا خمسة وعشرين يأتوا من المساكين واما إذا كان انه لا يكيه إلا أربعة عشر أو خمسة عشر وأقل من النصف يؤتى من الفقراء هذا أصطلحه كما تقدم لنا في الزكاة أما ابن السبيل فهو كما تعرفون المسافر منقطع به لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق فهو ليس عنده ما يبلغه ولا يعرفه في هذه البلاد أحدا ولا أحد يتصدق عليه ولا أحد يقرضه قد يكون له اموال كثيرة في بلاده لكنه انقطع فابن السبيل يستحق من الفيء ويستحق من الخمس الخمس ويستحق من الزكاه كما تقدم يعطى ما يبلغه الى بلده من الزكاه وكذلك من الفيء والخمس ونحن والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله <تصفيق> ماذا السؤال يقول حدث على ذكر أنجل تلك هي تقسيم خمس الباقي إلى الخمسه الله ورسوله إذا كان الخمس الباقي خمس ألف وما معنى خمس الخمس؟ يعرفنا عرفنا أن الغنيمه زاع منها الخمس فالخمس واحد من خمسة وخمسمائة خمسها مئة. مئة خمسمائة ألف خمسها مئة ألف مثلا توزيع تقسيم هذا, هذا الخمس يعني خمسمائة تقسيمها أن تقسم كل مئة ألف جهة فيقال مئة ألف لله ولرسوله مصرفها كما صرف بيت المال يعني في مصالح المسلمين ومئة ألف الفقراء ومئة ألف فمئة ألف الذي له القلبة ومثلها للفوع اليتامى ومثل على المساكين ومثل على ثم كل سهم يقسم كما سمع يقسم على أهله فالذي لله والرسول هذا يصرف في مصالح المثلين العامة واستهم الذين يقبع مختلف فيه والمشهور عند الفقهاء أنه يقسم على يقسم على أمهم غنيهم وفقيرهم واستهم الذين للمساكين واستهم الذين لابن السبيل والذين يطعم يعطى منه المحتاج يوزعوا ويفضل منه من هو اشد حاجة وفاقة هذه أسئلة كأنها لا صلة بها لا صلة بالموضوع ديها. ولكن من باب الفائدة يقول الشخص الذي وضع له قلب ثنائي وقلب شخص آخر هل حسنة سيئة ذلك الشخص منقل من ذلك القلب تحملها الشخص الثاني أم لا فإذا كان قد محله التقوى كما بين ذلك الرسول عليه السلام فكيف يكون ذلك اذا كان الشخص من القرب منه غير صالح او انه فاسق في الدنيا على كل العبرة بالانسان الإنسان الذي فيه هذه الروح وفيه هذا الجسد وفيه هذه الحياه وفيه هذا العقل الذي مركبه الرأس والجسد كله القلب آلة من الآلات وجهاز من الأجهزة جعل الله به هذه الحياة فالعبرة بهذا البدن الحسنات التي يكتسبها هذا الانسان له والسيئات التي يكتسبها هذا الانسان له صاحب القلب الذي نقل من هذا الى هذا الانسان إنما له عمله ولا سيئاته وحسناته فهذا الذي ركب له هذا القلب ما يضر صاحب القلب سيئاته ولا ينتفع بحسناته يقول ورده البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن بضعه ليهودي بصاع من بطن ليس بصاع من بطن ما فيه للطعام لاهلها كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر الطعام لأهله يكفي سنة لا شك أنه يحدث كما ذكر عمر لأهله قوت سنة من أموال بن النبي ولكن لا يزال أن يكون ذلك الذي يحدثه أنه يكفيه إلى آخر السنة فقد يلفد في أهناء السنة ويحتاج إلى مقر أو إلى دين او نحو ذلك كثيرا ما يرد الحديث انه عليه السلام يذكر الدين كقوله الا دينارا ارشده لدين بكل حال ما بينها من افاته كونه يحدث قد ينفد في نصف السنه او ثلثيها ويقول مره كذا سياره او طائره او غيرها وهو ذاهب الى ارض الجهاد أفغان السعن. ثم صار عليه حادثا فتوفي هل يصير شهيدا الشهيد الذي له احكام الشهاده هو الذي يقتل في المعركه اما هذا فهو مات في سبيل الله وله اجره ان شاء الله مات على نيته ولكن بعض الدول تجند بعض الفتيات لحماية الدولة او ما يسمى الآن تحرير كذا وكذا هل مجال المرأة في هذا يجوز وهي تختلط بالرجال وما, وما نفهم بما ترى فسوف يخطلقنا يخطلقنا بالرجال وهن يخطلقنا ولكن حال هذه الدول يعني من الذين تساهلوا في امر الحجاب وامر الاختلاط ونحن نقول ان الاسلام لا يبيح للمراه ان تخالط الرجال وان تكشف الجلباب عن وجهها امام الرجال الاجانب ولو أن ذلك شيء من المصلحة الذي هو القتال ونحن ذلك لكن إذا احتاج إلى النساء وقاتلنا دفاعا وكل ما ذلك محتكمات ومتشترات فذلك ما يدعو إليه الشر لقد يأتي حاجة إلى النساء وإلى الصغار وإلى الكبار كما إذا دهن دون البلد واحتاج أهل البلد أن يدفعوا بما يستطيعونه وخرج النساء مع الرجال مع العطفال معشي وكل منهم يدافر في هذه الحال ضرورة فإما إذا لم يكن هناك حاجة فالمرأة إن خرجت فإنها تخرج وهي محتشمه وتعتزل المعارك وتقتصر على مداواه الجرحى وعلى نقل الانفعه وعلى الخدمه والاصلاحات وما الى ذلك هل تجب الزكاه زمان الصبي المجنون تقدم هذا للزكاة انها تجب لانها تتعلق بالمال لا بالمال من هو اعلم الامه بالحلال والحرام من الصحابه وارد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل يعني أنه له ميزه ما له ليأخذ صيصة بنعرفة الأحكام الكثير منهم وفي سنده ما قال هو مشهور فالذين يأخذون المال من بيت المال في هذه الازمنه وذلك ما يسمى بالمناخ ويقيسون ذلك بما اطاه عمر المهاجرين الانصار هل هذا المال يحل لهم ما دام أنهم من بيت المال العام الذي يصرف منه لكثير من الناس وما دام أنهم من جلود ومن رعاية هذه الدوله ما اخذوا ان شاء الله إلا باس بهم وقد يقع في بما اعطاه عمر للمهاجرين لان عمر لا اقتصر على الذين هاجروا ولا على الذين جاهدوا بل عمم جميع من كان حتى انه قال ان عشت فلياتين كل ذي حقا حقه ولو في اقصى البلاد او كما قال يقول له اعتقاد اهل السنه في حياه الانبياء في قبورهم وثقى بأهل السنة أن حياة الأنبياء حياة ضرزخية أكمل من حياة الشهداء ولكن لا شك أنهم يطلق عليهم أنهم قد ماتوا انك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت فموتهم الذي هو خروج الروح من الجسد الذي كان في الدنيا لا شك أنه حصل لهم ولكن أرواحهم ملعومة وباقية أجسادهم محطم عليها أن تأكلها الأرض ولو كانت ليس لها الأرواح فحياتهم حياتهم برزخيه يعني ظاهرة الفعالية وإلا نطلع على كيفية اتصال ارواحهم بأجسادهم يقول اجيات ابي طالب الا تدل على صلاح عقيدته هذه الاجيات قالها في جاهليته قالها في مكه وابو طالب مات وهو على دين قومه ولم يمنعه من الاسلام الا كما يقول مخافة المسبه التي تجلب لاشياخه ولكن هذه الأجيات إنما أراد بها وهذه القصيده كلها مدح في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ترتصلبهم وحمايتهم له ومراقبتهم له وعدم تسليمهم له فهو إنما فعل ذلك من باب العصبية والحمية وإلا فهو باق على دين آبائه ومن ذلك كان اخر ما قال هو على من يؤدي المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله يقول هل يجوز صيام ايام معدده من الاسبوع كيوم الثالث والاثنين والخميس وذلك يشمل فضل صيام الاثنين والخميس وصيام داود ويكون ذلك طول الدهر هي الصيام تقدم لنا فيه ان صيام التطوع ان افضله صيام داوود يصوم يوما ويصوم يوما واذا صام ايام الاثنين والخميس او ما اشبه ذلك فله اجر ان شاء الله في قول الفقهاء يبلغ أشده بالبلوغ المعروف وقال الله تعالى حتى اذا بلغ اشده بلغ اربعين سنه وكانه يقول كيف الجمع بينهم فنقول الايه فيها بلوغ الأشد ثم بلوغ ما هو فوقه وهو الاربعين فدل على انه بلغ الاشد ثم زاد الى ان وصل الاربعين فقال هذه المقالة لما وصل الأرض عين كأنه قد أحس بابتدائه بالنقص فأخذ يجتهده الدعا كيف الجنبين حديث رسول صلى الله عليه وسلم فخذ عورة وبين وفعله عندما كان مدلي رجليه على البئر وكان فخذه مصتوفة ما بين طاجه هنا الفخذ عورة في الصلاة بلا شك مؤمر الإنسان أن يسترعورته وخارج الصلاة يجب اخراجها أحيانا يعني عند الحاجة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن حسى على سترها ولما دخل عمر وعثمان قام وسترها وقال إنه حي يدل على ان من كمال الحياة ستر الفخذ الذي ينتهي بنهاية الرقبة فيقال حديث الفخذ عوره من انه يندب تتره كستر ما هو قرب العوره وان لم يكن من العوره المغلظه وكشفه له يدل على انه يكشف احيانا عند من لا يستحيا منه او يتجرا عليه ولم يثبت انه كشف اكثر الفخذ إنما كشف يعني رأس الفخذ أو ما يستفى البطوك هنا، ولكن لكن إذا توضع وكان في أصبعه جرح عليها غطاء وسهاله وذهب إلى المسجد وضرب على الأرض وما في السوحة أو داخل المسجد لقفل استيمهم والجبيرة أو ظناب الجرح إذا كانت بقدر الحاجعة كفى المسح عليها ولن يحتاج إلى التيمم ذكر العلماء أنها إذا كانت أكثر من الحاجة لأن وضع على الجرح أكثر من قدر الحاجة فإنه لا بد من المسح ولا بد من التيمم عن الزائد فإذا لن يستطع أن يطلع الزائد يختفي به بان يمسح عليه ويتيمم فان استطاع ان يقلع الزائد قلعه واقتصر على قدر الحاجه يتيمم الاولى ان يكون على الموضوع انه غبار ولكن حيث ان المساجد الان ليس فيها غبار اجاز لما ان يتوضا من وجه الارض ولو لم يكن فيها غبار على جراش او نحن ذلك ان